وقالوا كُونُوا هودا أو نَصَارَى تهتدوا قل بل الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ أنزل إلينا وما أنزل إلَى إبراهيم وما أنزل إلَى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصلي وما أُوتِي موسى وما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 فَمَا كَانَ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَدْقًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ ننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصطف كانوا كانوا هودا أو نصارى والأنتم أعلم أم الله